صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا ربي أنا الصلاة فيقول إنك على خير ثم تجيء الصدقة فتقول يا ربي أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا ربي أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رواه أحمد قال المصنف رحمه الله وغفر له ومن يبتغي باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين عقد هذه الترجمة ليبين بها أن الله تبارك وتعالى لا يقبل دينا غير الإسلام الذي أنزله تبارك وتعالى وشرعه وأمر به فهو عز وجل خالق هذا الخلق والحكم له سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالله عز وجل لا يقبل من الناس أن يتقربوا إليه بأي دين كان وإنما يقبل منهم تبارك وتعالى أو لا يقبل منهم تبارك وتعالى إلا التقرب بدين الإسلام كما مر معنا قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام فالدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده ولا يقبل منهم دينا سواه هو دين الإسلام وعرفنا في الباب الذي قبل هذا الباب تفسير الإسلام من خلال ما ساقه المصنف رحمه الله من النصوص الشرعية المفسرة للإسلام المبينة لحقيقته وعرفنا أن الإسلام يعني استسلام القلب لله تبارك وتعالى وانقياد الجوارح وامتثالها وطواعيتها لأمره عز وجل أن تسلم وجهك لله وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة فالإسلام استسلام لله تبارك وتعالى وانقياد لأمره عز وجل وعرفنا أيضا أن الإسلام الذي هو استسلام لله تبارك وتعالى لا بد فيه من أمرين أن يكون الاستسلام لله وأن يكون ذلك بما شرع الله جل وعلا أن يكون الاستسلام لله أي خالصا وأن يكون ذلك بما شرع الله أي لدينه الذي شرع موافقا فلا يستسلم لله تبارك وتعالى بأي أمر ولا أيضا يجعل الاستسلام لغيره فحقيقة الإسلام الاستسلام لله تبارك وتعالى بالإخلاص وفعل ما شرع وفعل ما شرع قد قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله في شرح الإسلام قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك هذه حقيقة الإسلام إخلاص واتباع إخلاص للمعبود واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه جاءت هذه الآية في مساق الرد على المجادلين للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام المعترضين على هذا الدين العظيم الذي بعث الله تبارك وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن أجوبة كثيرة على هؤلاء وعلى اعتراضاتهم وعلى شبهاتهم وعلى انتقاداتهم وعلى تخطئاتهم للرسول صلوات الله وسلامه عليه قد مر معنا قريبا قول الله سبحانه وتعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقبلها بآيتين قال إن الدين عند الله الإسلام وهنا هذا السياق الذي ورد فيه قوله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا يقول الله تبارك وتعالى في الآية التي قبل هذه الآية وكذلك في الآية التي قبلها يقول عز وجل أف غير دين الله يبغون أف غير دين الله يبغون أي الإسلام الذي شرعه وأنزله على رسله عليهم صلوات الله وسلامه أف غير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا يعني قل يا أيها النبي لهؤلاء الذين يبتغون غير الإسلام ويطلبون لأنفسهم دينا غير الدين الذي شرعه الله تبارك وتعالى قل لهؤلاء قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا أي غير هذا الدين الذي شرع الله تبارك وتعالى وذكر أو ذكرت خلاصته في الآية التي تسبق هذه الآية لأن قوله قل آمنا بالله إلى تمام الآية هذه تعد من جوامع الآيات في بيان خلاصة الدين دين الله تبارك وتعالى ونظيرها ما جاء في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقر قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وفي سورة آل عمران قال قولوا آمنا بالله وما أنزل قل أمنا بالله وما أنزل علينا قل آمنا بالله لأن القرآن أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام وجبريل نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم لم ينزل به على كل فرد من أفراد المسلمين وإنما نزل به على خيارهم وعلى أفضلهم وعلى صفوتهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ولهذا فرق بين من أنزل عليه الكتاب وبين من أنزل إليهم الكتاب فهنا قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا لأنه أنزل إليهم بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام أما في قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا لأنه أنزل عليه مباشرة صلوات الله والسلام عليه بواسطة الملك بواسطة الملك أنزل عليه هو صلى الله عليه وسلم هذه الآية وآية البقرة هما من جوامع الآيات لبيان حقيقة الدين وحقيقة الإسلام وذكر في هذه الآية ما يدل على أن الإسلام عقيدة وشريعة إيمان وعمل الإسلام عقيدة وشريعة إيمان وعمل صدرت الآية بالإيمان وختمت بالإسلام وهذه حقيقة الدين حقيقة الدين إيمان يعمر به القلب وإسلام تنضي عليه الجوارح وتنقاد ولهذا قال قل آمنا بالله قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم هذا هو الإيمان ثم ختمت الآية بالإسلام الذي هو العمل والانقيات ونحن له مسلمون فجمع فيها بين حقيقة الدين وهو عقيدة وشريعة إيمان وعمل إيمان بالله تبارك وتعالى ربا خالقاً، رازقا منعما متصرفا ايمان باسمائه تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العظيمة ايمان بانه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وصرف العبادة كلها له تبارك وتعالى دون ان يجعل معه شريك في شيء منها وايمان بالله بالايمان بكل ما امره تبارك وتعالى به من أصول الإيمان وحقائق الدين ومن ذلك الإيمان بوحيه المنزل وما تضمنه من عقائد وما اجتمل عليه من أحكام قال وما أنزل علينا وما أنزل علينا وقد أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم الذي ختمت به الشرائع فمن الإيمان بالله الإيمان بالقرآن والإيمان بالكتب المنزلة قبله ولهذا قال علينا, علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فالإيمان بجميع الكتب المنزلة من الإيمان بالله فمن لا يؤمن بكتب الله تبارك وتعالى المنزلة ليس مؤمنا بالله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وكذلك من لا يؤمن برسل الله الذين اختارهم الله عز وجل واصطفاهم واجتباهم وأنزل عليهم وحيه وكلامه وذكره الحكيم من لا يؤمن برسل الله ليس مؤمنا بالله فقوله أنزل هذا يتضمن الإيمان بأدة أمور بمنزل وهو رب العالمين الذي أنزل الكتاب وتكلم بالوحي ويتضمن الإيمان بالواسطة الذي تولى الإنزال وهو الملك ويتضمن من أنزل إليه الكتاب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ويتضمن الإيمان بالكتاب الذي أنزل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فهذا الجانب الأول من الدين وهو جانب العقيدة والجانب الآخر جانب السريعة وهو العمل جاء في خاتمة الآية بقوله ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون أي منقادون ممتثلون مطيعون ما يأمرنا به نفعله وننقاد له ونحن له مسلمون والإسلام هو الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى فدلت هذه الآية ونظائرها في القرآن كثير أن الإسلام عقيدة وسريعة إيمان وعمل ليس الإيمان اعتقاد بلا عمل ولا أيضا عمل بلا اعتقاد الإيمان اعتقاد وعمل الإيمان عقائد صحيحة عظيمة ينطوي عليها القلب ويدين بها وأعمال زاكية صالحة يأخذ يمتثلها العبد ويقوم بها طواعية لله تبارك وتعالى وامتثالا لأمره سبحانه هذا هو الإسلام وهذه هي حقيقته شرحت باختصار وإيجاز في هذه الآية الكريمة ثم عقبها مباشرة قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل به ومن يبتغي غير الإسلام دينا أي من يبتغي غير هذا الإسلام الذي شرح وبين في القرآن الكريم وبين بإجاز واختصار في الآية التي قبل هذه الآية فلن يقبل منه من لا يؤمن بعقائد الدين الصحيحة ولا ولا ولا يمتثل لأعمال الدين وطاعاته الزاكية فهو في الحقيقة لم يبتغي الإسلام دينا لم يبتغي الإسلام دينا فتناوله ما ذكر في الآية وهو الخسران في الدنيا والآخرة قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يبتغي أن يطلب لنفسه وأيضا لغيره بالدعوة إلى الضلال والباطل ومن يبتغي غير الإسلام أي غير دين الله تبارك وتعالى بقولها الإسلام هنا يتناول عقائد الدين الصحيحة ويتناول أعماله الزاكية الصالحة وهذان الجانبان بينا باختصار في الآية التي قبل هذه الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لن يقبل منه أن يرد عليه مهما بذل من عمل ومهما اجتهد ولو واصل الليل والنهار لن يقبل منه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعه فقوله فلن يقبل من أن يرد عليه يرد عليه ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد بأن يرد عليه عمله ثم يكون الأمر مستويا لا له ولا عليه بل يرد عليه ويضوء بالخسران ولهذا ختم الآية بقوله وهو في الآخرة من الخاسرين وهو في الآخرة من الخاسرين خسر الثواب خسر رضا الله خسر النجات من عقوبة الله يأتي يوم القيامة خاسرا بخلاف المسلم فإنه يأتي يوم القيامة رابحا ينال الفلاح ورضى الله وجنة والنجاة من سخطه وعقابه وقد مر معنا قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يابى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقول الله عز وجل في هذه الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فيه دلالة ظاهرة على أن العمل بغير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو من الأمور المردودة لأنها عمل بغير الإسلام عرفنا أن الإسلام هو ماذا؟ هو دين الله المنزل الإسلام هو دين الله المنزل فمن عمل بغير هذا الدين المنزل فعمله مردود عليه فتضمنت الآية في دلالتها ابطال البدع تضمنت الآية في في دلالتها ابطال البدع والمحدثات وكل ما يخترعه الناس في باب التقرب إلى الله تبارك وتعالى فهذا كله رد على صاحبه غير مقبول منه ولأجل هذا أورد المصنف رحمه الله في في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه ثم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 فتقول يا رب أنا الصدق فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال ثم تجيء الأعمال على ذلك أي على هذا المنوال تأتي الأعمال عملا عمل كل عمل يخبر عن نفسه الصيام يقول لنا الصيام والصلاة تقول لنا الصلاة والحج يقول لنا الحج تأتي الأعمال والله عز وجل يقول في حق كل عمل إنك على خير إنك على خير قال ثم يجيء الإسلام ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام انت السلام اي السلام اسمك فالسلام اسم من اسماء الله هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام والسلام اسم فيه التنزيه تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب السلام من السلامة والسلامه اي من النقص والعيب فالله عز وجل منزه عن النقائص سبحان ربك رب العزة في عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال أنت السلام وأنا الإسلام وأنا الإسلام والإسلام هو استسلام لله تبارك وتعالى استسلام لله وانقياد له وإخلاص للدين له تبارك وتعالى فيقول الإسلام أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير بك اليوم أخذ وبك أعطي بك اليوم أخذ وبك أعطي وهذا فيه دلالة على ما سبق وهو أن الله تبارك وتعالى لا يقبل دينا إلا إذا كان مبنيا على الإسلام فإذا جاءت الصلاة وجاء الصيام وجاء الحج وجاءت الصدقة وجاءت هذه الأعمال إذا كانت مبنية على الإسلام قائمة عليه فإنها تقبل عند الله بك أخذ وبك أعطي فلا يقبل الله عز وجل أي عمل ولا يعطي أي ثواب إلا بوجود الإسلام بك آخذ أي قبول الله تبارك وتعالى للأعمال وبك أعطي أي إعطاؤه تبارك وتعالى للثواب والنعيم بك آخذ وبك أعطي فإذا جاء الإنسان بصلاة وصيام وحج وحج ولم يأتي بالإسلام ولم يأتي بالإسلام فلا يقبل منه صلاة أو صيام أو غير ذلك من الأعمال لأن الإسلام هو الذي به قبول الأعمال بك أخذ وبك أعطي فإذا وجد الإسلام الذي يتضمن أمرين كما سبق يتضمن للمعبود ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام فإذا كان حال الإنسان مخلا بهذا الإسلام لا يقبل الله من الأمل الصلاة إذا لم تكن خالصة لا يقبلها الله وإذا كانت على غير وفق الشرع المنزل لا يقبلها الله وقل مثل ذلك في كل عمل فبالإسلام قال بك آخذ وبك أعطي بك آخذ القبول وبك أعطي أي الثواب قال فيجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والآية الساهد فيها واضح لمعنى الحديث وذلك بأن الأعمال وأنواع العبادات لا تكون مقبولة مرضية مشكورة عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كانت خائمة على على الإسلام والله عز وجل يقول كل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فيها أن الله عز وجل لا يقبل أن الطاعات وأنواع العبادات إلا بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول الإخلاص في قوله ولا يشرك والمتابعة في قوله فليعمل عملا صالحا والعمل الصالح هو دين الله الذي أنزله على رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه قال المصنف رحمه الله رواه أحمد أي في مسنده وفي مسند الإمام أحمد عقب هذا الحديث قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله قال فيه عباد بن راشد وهو ثقة يعني في الإسناد والحسن لم يسمع من أبي هريرة لأن الإمام أحمد رحمه الله ساقه في في مسنده من طريق عباد بن راشد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه فعلق أبو عبد الرحمن عبد الله بن, بن الإمام أحمد رحمه الله على هذا الحديث بالإشارة إلى توثيق عباد وعباد هذا مختلف في توثيقا وتجريحا وعدد من أهل العلم ضعفوه والإمام أحمد وبعضه للعلم والثقو قال قال عباد ثقة يقول عبد الله والحسن لم يسمع من أبي هريرة نعم قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن, الرس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه أحمد قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ورواه أحمد قوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام هو الإسلام ورب العالمين قال ومن يبتغي غير, غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فالآية فالحديث بمعنى الآية الله جل وعلا قال في الآية وَمَنْ يَبْتَغِيْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَنَبِيُّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ قَالَ مَنْ عمل عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ أي فلن يُقْبَلَ مِنْهُ معنى قوله فهو رد هذا مصدر أطلق المصدر أريد اسم رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه فقوله فهو رد هو بمعنى قول فلن يقبل منه هو بمعنى قول فلن يقبل منه فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا وأمره عليه الصلاة والسلام هو الإسلام الذي بلغ عليه الصلاة والسلام وافيا بلا نقص فمن عمل بغير الإسلام لا يقبل الله منه حتى ولو كان مخلصا في عمله لا يقبل الله تبارك وتعالى منه إذا لم يكن عمله قائم على الاتباع والاقتداء والتمسك بدين الله تبارك وتعالى فالمصنف أورد الحديث هنا مع أنه سبق أن مر عند المصنف في باب سابق أراد بإعادته أن ينبه أن هذا الحديث بمعنى الآية، أن هذا الحديث بمعنى الآية، فقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هو بمعنى قوله من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام ما هو الإسلام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام هو الإسلام. فمن عمل بغير الإسلام لا يقبل الله تبارك وتعالى منه مهما وضع لنفسه من مبررات مهما وضع لنفسه من مبررات إذا كان المجال مفتوح والباب مشرع لكل أحد يعبد الله بما شاء فمن لا فائدة من بعثة الرسل إذا كان الباب مشرع والمجال مفتوح لكل أحد يعبد الله بما شاء يحدث ويخترع وينشئ ثم الفائدة من بأثة الرسل ولهذا مر معنا كلمة الإمام مالك رحمه الله العظيمة في في هذا الباب مستدلا عليها بقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في ابطال البدع والخرافات والأعمال التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان قال رحمه الله تعالى باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء الآية ثم قال رحمه الله باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه وجوب الاستغناء الاستغناء هو الاكتفاء وعدم البحث عن شيء آخر أن يكون غنيا ومستغنيا بما أنزل الله تبارك وتعالى على رسله الكرام قال باب الاستغناء بمتابعة الكتاب أي بلزوم ما جاء في كتاب الله عز وجل ولا الكتاب المراد به هنا الكتاب المعهود المعروف المنزل على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو القرآن الكريم خاتمة الكتب المنزلة الاستغناء به أي الاكتفاء به وإلى هذا الاكتفاء جاءت الإشارة في قول الله تبارك وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أي أنه فيه كفاية وفيه غنية ولا يحتاج الناس إلى شيء آخر سواء لأنه كافي وفيه غنية قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وأورد قول الله عز وجل تبياناً لكل شيء ففالكتاب فيه الوفاء وفيه الغنية وفيه الكفاية فوجب الاستغناء به وجب الاستغناء به أي الاكتفاء به الاكتفاء بكتاب الله عز وجل عن كل ما سواه يعني عن كل أمرٍ سوى كتاب الله تبارك وتعالى من الأمور المحدثات والأعمال المخترعات والبدع والأهواء والتجارب التي يبنى عليها أديان وأعمال وأيضا الأعمال المبنية على العقول والتخرصات وكذلك الأعمال المبنية على القصص والمنامات إلى غير ذلك من طرائق الاستدلال التي وجدت عند الناس هاجرين بها كتاب الله عز وجل كتاب الله تبارك وتعالى بين بينهم يتلى ثم إذا أراد المستدل منهم أن يستدل في الدين يقول رأيت في المنام كذا أو يقول جربت وجرب أشياخي او يقول هذا امر اجد فيه ذوقا او اجد له ذوقا او يحكي قصة يبني عليها دين وعمل كتاب الله يتلى كتاب الله عز وجل الذي نزل ونزل به شرعة ودين يتلى حجة الله تبارك وتعالى على عبادي بين ايديهم ثم تترك الحجة وتبنى الأديان على عقول وعلى أذواق وعلى قصص وعلى منامات وعلى حكايات وعلى تجارب إلى غير ذلك فهذا كله هجر لكتاب الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هذا هجر للقرآن وهجر القرآن كما بين العلماء بهجر اتخلاوه وهجر الفهم وهجر العمل يهجر القرآن بأن لا يتلوه ويهجر القرآن بأن لا يحرص على فهمه ويهجر القرآن بترك العمل بما جاء في القرآن الكريم فما سوى القرآن يشير المصنف إلى هذه المصادر القرآن هو منبع هو المنبع العذب الصافي النقي الذي لا كدر فيه ولا شائبه ويصير بقوله إلى ما سواه وترك ما سواه إلى هذه المصادر ومصادر الاستدلال لدى الناس لا حد لها ولا عد وأنت إذا أردت أن تعرف سبب تنوع العقائد وكثرتها وأيضا تباين الأعمال وتعددها واختلافها بين الناس السبب وراء ذلك كله تنوع المصادر ناس مصدرهم العقل وآخرون التجارب وآخرون المنامات وآخرون القصص والحكايات وهكذا مصادر اتخذها الناس لطلب الدين وابتغاء الدين فنشأت عندهم أنواع الضلالات والباطل ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة مبينا وجوب الاستغناء بكتاب الله عز وجل ومعنى الاستغناء بكتاب الله اي الاكتفاء بالقرآن عن كل ما سواه عن كل ما سواه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم العمل بها من العمل بالقرآن لأن من لم يعمل بالسنة هو في الحقيقة لم يكتفي بالقرآن لم يعمل بالقرآن لأن معنى الاكتفاء بالقرآن ماذا؟ يقول الاستغناء بمتابعة الكتاب هل من لا يعمل بالسنة متبع للكتاب؟ أين اتباعه لقول الله تعالى وما آتاكم الرسول؟ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أين اتباعه لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم أين اتباعه لقوله تعالى ومن يطع الله والرسول قل أطيع الله وأطيع الرسول أين اتباعه لقول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فالذي لا يعمل بالسنة هو ليس من أهل القرآن لأن القرآن فيه آيات كثيرة جدة فيها الأمر باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وتحكيمه وامتثال أمره والانتهاء عن نهيه وقرن رب العالمين طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بطاعته في آيات كثيرة في القرآن الكريم فقول المصنف رحمه الله الاستغناء بمتابعة الكتاب لم ينص عليها بالذكر هنا لأنها من اتباع الكتاب من لا يعمل بالسنة هو في الحقيقة لا يعمل بالقرآن الكريم الله عز وجل قال أقيم الصلاة كيف نقيمها هذه الصلوات الخمس بعدد ركعاتها وأعمالها وأنواع شروطها وواجباتها تفاصيل ذلك أين جاءت أيضا بقية الأعمال الحج ولله على الناس حج البيت أعمال الحج كيف جاءت قال لتأخذوا عني مناسككم فالصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي فالذي لا يعمل بالسنة هو في الحقيقة لا يعمل بالقرآن، وفي الأزمة المتأخرة نساء الطائفة سموا أنفسهم القرانيون، يزعمون أنهم لا يعملون إلا بالقرآن فقط، ولا يعملون بالسنة، وهؤلاء ليسوا من أهل القرآن، هؤلاء ليسوا من أهل القرآن، ولا من حزب القرآن، هؤلاء من حزب الشيطان. ومن أولياء الشيطان وحقيقة أمرهم أدم العمل بالقرآن أين عملهم بالقرآن في آيات كثيرة جدا فيها الدعوة إلى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعته والاقتداء به والتحاكم إليه ورد النزاع إليه وإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والسنة هي وحي واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة الحكمة هي السنة وحي منزل من رب العالمين تبارك وتعالى قال تعالى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فالسنة وحي فالذي لا يعمل ب... ب... بالسنة هو في الحقيقة لا يعمل بالقرآن ومن لم يكن من من اهل السنة والعمل بها ليس من اهل القرآن ليس من اهل القرآن قال باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه عن كل ما سواه ضاع تحتها كل مصادر الاستدلال التي وجدت عند اهل البدع والضلال وما هي مصادر الاستدلال عند اهل البدع؟ ما هي مصادر الاستدلال كثيرة العقل مصدر والهوى مصدر والمنامات مصدر والقصص مصدر والتجارب مصدر هذه كلها مصادر يستدلون بها فهذه كلها داخل تحت قول المصنف عن كل ما سواه ف, ف, ف الدين قال الله قال رسوله الدين قال الله قال قال رسوله وفيهما غنية وكفاية وفيهما غنية وكفاية كما قال الله عز وجل لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم ثم أورد رحمه الله قول الله عز وجل ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء هكذا وصف الله عز وجل الكتاب المنزل القرآن الكريم وصفه الله تبارك وتعالى بهذه الصفة العظيمة تبيانا لكل شيء يعني لا يحتاج الناس إلى شيء تتحقق به سعادتهم وفلاحهم وسلامتهم وفوزهم في الدنيا والآخرة إلا وبي في الكتاب إلا وبي في كتاب الله عز وجل ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء فإذا كان نزل على الناس أو إليهم كتاب بين فيه كل كل شيء اشتمل على مصالح الناس وما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم فلما يهجرونه ويقبلون على ما سواه وهذا وجه الاستدلال بالآية للترجمة. الترجمة باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سوى. والكتاب ببين به كل شيء. ببين به كل كل شيء. تبيان لكل شيء. كل ما يحتاج الناس في في صلاحهم وسعادتهم وفلاحهم وسلامتهم في الدنيا والآخرة بين في الكتاب. كما أخبره. من نزل الكتاب سبحانه وتعالى قال تبيانا لكل شيء فالواجب الاستغناء به عن كل ما سواه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام شارحة للقرآن ومبينة له وموضحة لأحكامه وهي تفسير للقرآن الكريم ولا يمكن لأحد أن يعمل بالقرآن مع التخلي عن سنة سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أم يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقيه. ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ظللتم وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي قال رحمه الله روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة رأى في يده ورقة من التوراة والتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله موسى عليه الصروات الله وسلامه والتوراة وكذلك الكتب المنزلة قبله وبعده اعتراها التحريف والتغيير والتبديد فلم تبقى سليمة لم تبقى سليمة كما أنزلت بل أدخل فيها ما ليس منها وأخرج منها ما هو منها فزيد فيها ونقص وغير فيها وبدل هي كتب مبدلة محرفة مغيرة وهي كتب أيضا منسوخة نسخت بالقرآن فكل كتاب قبل القرآن نسخ بالقرآن وبعد نزول القرآن لا يجوز العمل بأي كتاب حتى لو كان سليما من التبديل والتغيير فجميع الكتب التي أنزلت قبل القرآن كتب منسوخة بالقرآن الكريم فتترك ويعمل بالقرآن وحده ويكون الاتباع للقرآن وحده ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار إلا كان حقا على الله أن يدخله النار لأن الله عز وجل بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بالقرآن وجعل القرآن ناسخا للكتب التي قبلها ناسخا لها فلا يعمل إلا به، لا يعمل إلا به، وهذا وجه الاستدلال بالحديث للترجمة الاستغناء بكتاب الله، لأن الله عز وجل أنزل القرآن أعظم كتاب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل رسول، وجعل الرسول خاتم, خاتم الرسل والقرآن خاتم الكتب المنزلة. وأعظمها وأجلها فكيف لا يستغنى به كيف لا يستغنى به كيف لا يكتفى به ولماذا والقرآن بين أيدي الناس تقرأ الكتب التي قبله وينظر في الكتب التي قبله فالكتب التي قبل القرآن جاء القرآن بنسفها جاء القرآن بنسخها ولا يجوز أن تقرأ تلك الكتب لا يجوز أن تقرأ تلك الكتب ولا يجوز أن تكون مع الإنسان يتصفحها ويقرأها لا يجوز ذلك لما أرأى النبي عليه الصلاة والسلام في يد عمر ورقة واحدة من التوراة ليست التوراة كاملة قال أم تهوكون ابن الخطاب؟ وعمر هو من هو في الفقه والعلم والدين فلا يجوز أن تقرأ التوراة أو الانجيل أو الكتب المنزلة الأخرى بل الواجب الاكتفاء والاستغناء بالقرآن الكريم والعلماء رحمهم الله قالوا النظر فيها قد يسوق في حالة واحدة للعلماء الأكابر فقط في مقام الرد على هؤلاء وإبطال دينهم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الرد على هؤلاء نزل عليه قول الله تعالى قل فأتوا بالتورانة فتلوها إن كنتم صادقين ففي مقام الرد وإبطال عقائد هؤلاء وبيان ظلالهم من قبل العلماء الأكابر الراسخين في العلم قد يسوق هذا في مثل هذه الحالة أما عوام الناس طلاب العلم والمبتدئين في الطلب يقتني التوراة ويقرأ ويقول ننظر ما عندهم أو يفتح الانترنت ويبدأ يدخل في مواقع ويقرأ هنا وهناك ويسمع لهذا وذاك هذا من أعظم أبواب الضلال والانحراف قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة ورقة واحدة. فقال: أم تهوكون يا ابن الخطاب؟ التهوك هو التسرع. التهوك هو التسرع. والدخول في الأمر بدون رؤية أو نظر. هذا من معاني التهوك التي ذكرت في. في كتب اللغة التهوك التسرع أو فعل الأمر من غير روية ونظر قال أم تهوكون ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية لقد جئتكم بها بيضاء نقية قوله لقد جئتكم بها بيضاء نقية في دليل للترجمة الاستغناء بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الآية الآية قال تبيان لكل شيء هذا دليل على وجوب الاستغناء بما جاء به الرسول وقوله هنا جئتكم بها بيضاء نقية هذا دليل على وجوب الاستغناء بما جاء به الرسول إذا كانت جاءت بيضاء نقية واضحة جامعة oafia لا يستغنى بها قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية في الحديث الآخر قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهار يعني واضحة وافية فهذا كله من الدلائل على وجوب الاستغناء بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وترك ما سواه وترك ما سواه قولها فيما سبق وترك ما سواه يدخل تحته هنا على سبيل المثال لا الحصر الأخذ عن بني إسرائيل الأخذ عن بني إسرائيل أو عن التوراة أو عن الانجيل أو عن الزبور غيره. هذا على سبيل المثال فهذا مما وجب تركه ومما وجب تركه وأيضا مما وجب ترك كل مصادر الاستدلال الذي سبق الإشارة إلى شيء منها قال ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ظللتم لو كان موسى حيا يعني لو كان موسى عليه الصلاة والسلام موجود بين أظهرهم ولو كان موسى عليه السلام موجودا بين أنظورهم سيدعوهم إلى ماذا؟ سيأخذون من موسى الدين الذي بعث به بدون تحريف يعني سيأخذون دين غير محرك لكن التوراة التي توجد بين أيدي الناس ماذا؟ ليست هي الدين الذي بعث به موسى عليه الصلاة والسلام بل هي محركة فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر لهم أمر أعظم من هذا يعني أعظم من النظر في التوراة التي بين عيده لو أن موسى نفسه عليه السلام كان بين أظهرهم لو أن موسى عليه السلام نفسه كان بين أظهرهم واتبعوا وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام نغلو لماذا؟ لأن الأحكام التي أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى جاء في في في الإسلام نسخها أو نسخ كثير منها ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم جاء في الإسلام وضع أمور ونسخ أمور وإلغاء أحكام ومجيء أحكام كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة فالدين الذي كان جاء به موسى لقومه ثم بعث الله عز وجل عيسى ولما بعث محمدا عليه الصلاة والسلام الأخذ بأي دين سواه لا يجوز لماذا نرجع للآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا الإسلام ما هو استسلام لله فإذا بعث رسولا عقب رسوله أمر باتباع الرسول الآخر وقال قائل لا أنا لا اتبع الرسول الآخر وإنما اتبع الايش الرسول الأول هو ليس مستسلم لله أين الإسلام وأين إسلامه الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى ولهذا دارت مناظرة جميلة جدا بين ابن القيم رحمه الله أحد النصارى ذكرها رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة يقول دارت بيني وبين أحد النصارى مناظرة قلت له فيها لقد سببتم الله أي أنتم أيها النصارى سبة ما سبهوا بها أحد من العالمين فقال معاذ الله أعوذ بالله كيف ذلك فقلت لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بعثه الله وأيده بالحجج والبراهين ومكن لدينه ولا يزال دينه في ظهور وأعداءه في سفول ويؤيده بالحجة تلو الحجة وبالبرهان تلو البرهان لا يزال مؤيدا محفوظا منصورا وأنتم تقولون إنه نبي كاذب فإما أن يكون الله عالم به يعني عالم به بهذا الرجل الذي يزعم بزعم النصارى أنه رسول وهو في الحقيقة ليس رسول بزعمهم فإما أن يكون الله عالم به أو ليس عالما به فإن قلتم ليس عالما به فقد سببتم الله وإن قلتم عالما به إما أن يكون قادر على الأخذ على يده ومنعه ورد أو ليس قادرا فإن قلتم ليس قادرا أيضا سببتم الله والله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فإن قلتم إن الله عالم به وقادر عليه وأيضا تركه في في في رفعه مؤيدا محفوظا فهذا كله سب لله تبارك وتعالى فتنبه ذاك الرجل وقال نحن لا نقول إنه نبي كاذب بل هو نبي صادق والعقلاء منا يقولون ذلك يقولون إنه نبي صادق قال إذا قلت إنك قال قلت له إذا قلت إنه نبي صادق وأن أتبعه سعداء هكذا قال الرجل قال نحن نقول إنه صادق وأن أتبعه سعداء فما الذي يمنعك أن تتبعه وتكون من هؤلاء السعداء فقال نحن من أتباع عيسى وأتباع عيسى أيضا سعداء كما أن أتباع موسى أيضا سعداء فنحن من أتباع إيسا قال إن قلت إنه نبي صادق أي محمد عليه الصلاة والسلام فإن مما جاء به تكفير من لم يؤمن به وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار فإما أن يكون صادقا في هذا فيلزمك اتباعه أو لا يكون صادقا في هذا فرجعنا إلى الكلام الأول فماذا قال الرجل قال حدثنا في غير هذا شوف لنا موضوع ثاني يعني قامت عليه الحجة ولكنه أبى أن يستسلم قال حدثنا في غير هذا بحث لنا في موضوع آخر لا نتباحث فيه اما هذا ما يعني ما نواصل الحديث فيه قال ولو كان موسى حيا هذا فيه كما قدمت فائدة وهي ماذا انه ليس الامر مقتصرا على التوراة المحرفه بل موسى عليه السلام بشخصه ونفسه لو جاء وكان بين اظهر الناس لا يجوز اتباعه لان لان الاسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والله عز وجل ختم الرسالات ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم قال ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ظللتم قال وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه وهذا المعنى أعظم من الذي قبله هذا المعنى أعظم من الذي قبله ولاحظ التدرج في البيان عندنا ثلاثة أمور الآن الأمر الأول التوراة التي بين أيدينا لا يحل النظر فيها والنظر فيها والبحث عن الهدى من خلالها ضلال والأمر الثاني ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الافتراض البياني والإضاحي قال لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ظللتم لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ظللتم يعني لو كان بين أظهركم موسى واتبعتموه وتركتم اتباعي ظللتم وأمر أعظم من ذلك قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي ومما يبين هذا المعنى أن عيسى عليه السلام عندما ينزل آخر الزمان لا يحكم الناس بالإنجيل والكتاب الذي أنزل عليه وإنما يحكم الناس بالقرآن الكريم فبعد بعتة محمد عليه الصلاة والسلام ونزول القرآن الكريم وجب الاستغناء بالقرآن عن كل ما سواه سواء في الكتب المنزلة قبله أو غير ذلك من المصادر التي جعلها الناس ما أخذا لهم في الاستدلال قال عمر رضي الله عنه رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا. وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وحسن استسلامهم ونهجهم في ذلك نهج الأنبياء مسارعة بدون تردد وبدون توقف مر معنا قريبا آية عظيمة في هذا الباب إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لله فهنا مجرد ما نبه عمر إلى هذا الأمر أو إلى هذا الخطأ قال بالله ربنا مباشرة بدون تردد وبدون تفكير وبدون نظر يسارعون في الخيرات يسابق للاستجابة والامتثال والانقياد بعض الناس إذا عرض عليها الدين الحق يقف مترددا وربما ينتظر ليستشير يعرض عليه الحق البين الواضح الظاهر الجلي الذي لا التباس فيه ولا غموض فيقف مترددا فعمر رضي الله عنه لما بين له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر لو كان موسى حيّا واتبعتموه لظللتم لو كان موسى حياً لو كان موسى حيّا ما وسعه إلا اتباعي لما بقى الرضيت بالله ربّا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا فذكر عمر رضي الله عنه الأصول الثلاثة ذكر الأصول الثلاثة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وعن هذه الأصول الثلاثة يسأل كل ميت إذا أدخل قبره يقال له من ربك وما دينك وما النبيك هذه فتنة القبر ثلاث أسئلة محددة معينة الأسئلة مسبقة ومحددة من ربك وما دينك ومن نبيك وكل من أدرج في قبره يأتيه ملكان سود الوجوه زرق العيون يقال لأحدهم المنكر ويقال لآخر النكير لأنهما يأتيان على هيئة منكرة غير مألوفة ولا معروفة ف... ويقال لهم الفتانان لأنهما يفتنان للإنسان يمتحنان في قبره. والأسئلة التي ي... ي... يمتحن فيها الميت هي هذه من ربك وما دينك ومن نبيك ولهذا هذه الكلمات الثلاث يحتاج المسلم إلى عناية فيها متواصلة ومستمرة ومن العناية المتواصلة بها بهذه الأمور الثلاثة أن يقول هذه الكلمات عند سماعها الأذان عندما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يقول وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله كما ثبتت بذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في في في بعض الأحاديث أنها تقال في الصباح ثلاثا وفي المساء ثلاثا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم رسولا على اختلاف بين أهل العلم في تحسين أو تضعيف الحديث الوارد في ذلك فيحتاج الإنسان إلى عناية عظيمة جدا بهذه الأصول لأنها تعتبر ركيزة وأصول يقام عليها دين الإسلام الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ومن نصح مؤلف هذا الكتاب لعموم المسلمين شيخ الإسلام محمد عدهاب رحمه الله ألف رسالة رسالة أسماها الأصول الثلاثة رسالة أسماها الأصول الثلاثة شرح فيها هذه الأمور الثلاثة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا و و وذكر مع كل أصل من هذه الأصول الثلاثة دلائله من القرآن والسنة كما هي طريقة في جميع كتبه فرحمه الله طريقته في كتبه جمع الآيات الأحاديث ففي كتابه الأصول الثلاثة جمع طائفة من الآيات والأحاديث المتعلقة بهذه الأصول الثلاثة وكتبها بعدة أساليث يعني كتبها للأطفال وللعوام ولطلبة العلم ونفع الله تبارك وتعالى برسالته هذه نفعا عظيما نفع الله بها نفعا عظيما وكان كبار السن يلقنون هذه الأصول تلقينا وكانت تسمى الدين ويؤتى بهم ويلقنون هذه الأصول كنت في زياره لرجل عمره قارب المئة تقريبا عمره قارب المئة وضعف ونحل فلما جلست عنده من وقت قريب فلما جلست عنده قال لي مستذكرا قال الطواغيت كثيرون لا كثرهم الله ورؤوسهم خمسة ثم أخذ يعددهم واحدا تلو الآخر قال بقي خامس الآن نسيته تذكرني به فذكرته به حفظوها منذ الصغر يسمونها الدين فالمصنف رحمه الله كتب الأصول الثلاثة بأسلوب مبسط وسهل وكان يحفظ الكبار هذه الأصول ويستذكرونها بين الوقت والآخر ولما أهمل الناس دينهم دخلت عليهم أنواع من الضلالات ينشغلوا بها عن أصول الدين وانشغلوا بها عن هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها كل ميت في قبره قل هذا ينبغي أن تتعافر الجهود من طلبة العلم والدعاة والخطبة وإمة المساجد على بث هذه الأصول الثلاثة ونشرها بين الناس فهي أعظم ما ينبغي أن يعنى به ويهتم به لأنها الأصول التي يسأل عنها كل ميت عندما يدرج في قبره الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا والرضا بالله ربا أي الرضا به تبارك وتعالى خالقا رازقا منعما متصرفا والرضا به معبودا بحق ولا معبودا بحق سواه والرضا به حاكما آمرا ناهيا له الحكم جل وعلا وله الأمر سبحانه والرضا بالإسلام بتلقي الإسلام بالقبول وعدم ابتغاء دين سواه ومعرفته وتعلمه والرضى بالنبي عليه الصلاة والسلام رسولا بتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وتلقي ذلك كله بالشراح صدر وإقبال وطواعية وامتثال ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا أجمعين التوفيق والسداد والهداية والرشاد ولعانة على كل خير إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين في رواية أنه أن عمر رضي الله عنه كتب هذه من التوراة لموافقتها ما في كتابنا هل من هذا؟ قد قد يكون يعني قد يكون لكن الحديث هنا قال رأى في يد عمر ابن الخطاب قطعة من من التوراة والذي يظن بما في يد عمر أنه أن وجد فيها شيئا مؤيدا يعني لو كان رأى فيها ما في التوراة من يعني الكذب على الأنبياء أو الكذب على الله أو نحو ذلك من الظلالات ما أمسكها في يده ولكن لعله رأى قطعة من التوراة فيها شيء من التأييد لما جاء فيه النبي عليه الصلاة والسلام فكانت في يده لعله لهذا السبب لأنها فيها سب لله أو تكذيب للأنبياء أو غير ذلك من الأباطيل الكثيرة الموجودة في التوراة المحرفة الورد أيضا أنه رمى في التنور أيضا جاء في, في, في بعض الروايات وهذا من سرعة الاستجابة أنه لما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام سجرها في التنور نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعه هل في هذا رد على من يقول أن الخضر موجود ويجوز وفي هذا دليل على أنه يجوز الخروج عن الشريعة الخروجه هذا هذا فيه رد لأن الخضر مختلف في نبوته هل هو نبي أو ليس بنبي مختلف في ذلك ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لو كان موسى حيا وموسى من أولي الأزم من من الرسل وهو أفضل من الخضر بلا ريب وقال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فكيف يدعي أقوام أمورا وأعمالا ثم يزعمون كذبا أيضا وزورا أنهم أخذوها من الخضر فيقال لهم يعني في, في, في الرد عليهم من خلال هذا الحديث وإلا الردود عليهم لها وجوه كثيرة لكن كما طلب السائل من خلال هذا الحديث لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي وقالها النبي صلى الله عليه وسلم في مقام ورأى فيها قطعة من التوراة في يد اصحابه احد اصحابه فقال لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي فهذا وجه مستفاد من هذا الحديث فالرد على من يعملون أعمالاً ويزعمون أنها متلقات عن الخضر. ثم هؤلاء منهم من لا يزال يزعم أن الخضر إلى الآن يأتي. والخضر لا وجود له الآن. بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أصحابه أنه لا يأتي على الناس مئة عام وتبقى نفس منفوسه. يعني أنهم كلهم يموتون فلو فرض أن الخضر كان حيا إلى أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام هذا فرض وليس واقعا لأنه لو كان حيا لماذا لجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو فرض فإنه لن يبقى بعده مئة عام بدلالة هذا الحديث وهذا افتراض فقط ومع ذلك لا يزال من الناس من يدعي أن الخضر موجود ثم يمارسون أعمالا منكرة وبدعا محدثة ويقولون هذه أخذناها من الخضر أو أخذها أشياء من الخضر ويزعمون أنوا يحضروا مجالسهم ويشهدوا احتفالاتهم ويجتمعوا بهم وهذا كله من الكذب والافتراء نعم هذا سائل يقول يا فضيلة الشيخ أنا مسافر إلى بلدي فما توصيني وكذلك يوجد في المنطقة التي أسكن فيها أضرحة فكيف تكون الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله أوصيك بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما أمره بالذهاب إلى اليمن قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وإذا كانت المنطقة التي تسكن فيها فيها الأضرحة وفيها تعلق الناس بالمقبورين واعراضهم عن التوحيد والإخلاص لرب العالمين وتعلقهم بالخرافات فإن المسؤولية عليك عظمت والأمانة في حقك كبرت والواجب عليك أن تكون ناصحا منذرا لهم مبينا لهم بما أتاك الله عز وجل من العلم والفهم وهذا يتطلب منك أولا مجاهدة نفسك على العلم النافع بمعرفته ومعرفة دلائله وبراهينه ومن أحسن ما يفيدك في هذا الباب كتاب التوحيد للمصنف رحمه الله حفظا تحفظ الآيات والأحاديث وأيضا هذا الكتاب القيم وكتب أهل العلم الأخرى فتحفظ وتتقن العلم وتجتهد في ضبطه ثم تدعو متسلحا بسلاح العلم معك الحجة والبرهان والدليل من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام تعلم الناس برفق وتدعوهم بحكمة ولين وتبين لهم الأمور بيانا بالدليل بالرفق واللين والكلمة الطيبة وتدعو لهم بظهر الغيب أن يهديهم الله عز وجل وأن يخلصهم وتبدأ بالأقربين واحدا ثلو الآخر بمهل وبهدوء وبآنات ونسأل الله عز وجل أن يعينك وأن يعيننا أجمعين على هداه وأن نسأله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا ويهدي لنا وييسر الهدى لنا الله عليكم هذا السهل يقول علمنا أن شروط صحة العمل شرطان الإخلاص والمتابعة وبعضهم يقول أن هناك شروط كمال العمل وهي المسارعة والمداومة فهل هذا الكلام صحيحا؟ هذا ما يسمى شرط ولكن المسارعة لنسك أنها مطلوبة وهي من كمال الاستجابة وتمامها أن يبادر يسارعون في الخيرات يعني يسابقون إليها في المسابقة والمسارعة لا شك أن هذا من كمال استجابة الإنسان لأمر الله تبارك وتعالى وأما العمل في ذاته لا يقبل إلا بشرطين أن يكون لله خالصا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم موافقا فإذا وجد الإخلاص وانتفت المتابعة لم يقبل وإذا وجدت المتابعة وانتفى الإخلاص لم يقبل وإذا انتفى معا لم يقبل فهو يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين